الله ركّب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين انعمت عليهم, عليهم ولن وشاهد ومشهود أتن أصحاب الأخدود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 صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن بطش ربك لشديد في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله منهم والله ان بل هو قران مجيب